الخليج للانتاج والتوزيع الفني تقدم لكم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دواي الشوق ونامي وطن محتاج ليال عمر واحد ولا كافي ندوب روحنا بروحه مثل مي دجله الصافي مثل مي دجله الصافي قولونا دقولونا عراق بلهجه تحكونه ابني الشوق مو كافي اب ماي عينك تكتبوله عراق بلهجه تحكونه عيني كتبول هي عيني توس دونامي عراق <تصفيق> وعاشق اسلامي اكاسر عمر وي عمره قويته دين والهام لا لا لا لا لا لا شمس ما عبر تصوارك أسولف والزمن يدريك ما سلم كتبت أطارك ما سلم كتبت أطارك تغزل جوفك ومايك تشاور شبتك ونايك هويتك من تشلت للغير وحبك ما خذت رايك وحبك ما خذت رايك وحبك ما خذت رايك أطيب روحي بترابك وبد ما كثرتك طريب روح من على كمتعلق بباب يا طيب ما تثمت تعلق طيبو مليون روحي <متعلق بابي> <قلع poet> <متعلق بابي> الغريب من من بدرك يرد <يت في> منون خطارك <قبريب> احن صبحك وحبني لك وصيرا ذكرى <بكرة> بجارك لا لا انتاج شركه الخليج الثقافيه لا لا اجداد علي كل قلب ما ناد يا جرح المايل لك تالي عبرت الجبل والوادي عبرت الجبل والوادي هاجر والقلب ينده اقلب يا قلب ردت چنت كم يا كلب وامري وقعدت تكته لو وحده بعدت وصل يوم وسال يوم لداد وطن مالهومه انا بيتنا سبحة وفو مرضوما أوصل يوم أوصل يوم في ذات الوطن مهلومة أنا في التناشق رابي سبحة وفو مرضوما طيب من حزادي في الحب و ميلادي أنا طير الوطن والخير عشق جرفين بغدادي لا لا لا لا لا لا لا لا لا شك السبيلالي غلطة للسكن غيره عراق الأول وتالي عراق الأول وتالي ووطن يزهب شرف ناسه يدنك عالسماسه وطن ومرهن الأوطان يذوب الماي بحساسه يذوب الماي بحساس المثل دينه المثل دينه دور بنا وضونا وطن كل انبياء الله عراق الساغل معين المثل دينه تدور بالأرض وويلة وطن كل انبياء الله عراق السهل زمن من دون ضل خالي أبد ما غيري حلالي لأنا أشرف وطن بالكون بقبة عللات